بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ربه لداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا 110. خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب, فهب لي من لدنك وليا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 قال كذلك قال ربك هو علي هين 112. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا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 وهزي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا أكلي واشربي وقري عينا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 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّشْهَدِ يَوْمِ الْعَظِيمِ 117. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 118. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون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 فَلَمَّا عَتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ الرَّحْمَةِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمٍ 117. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا 118. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارول نبيا 111. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا 112. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِي سَإِنَّهُ كَانَ صِدْقًا نَبِيًا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَاءَكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ دُرْرِيَةِ آدَمَ وَمِمَّنَّ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ومن درية إبراهيم وإسرائيل وممن وممن هدينا وجد بينا إذا تتل عليهم آيات الرحمة لخرس الجذو وبكيا 119. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 110. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 119. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 110. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا 111. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا 112. أطلع الغيب أم اتخذ